قال عيسى بن مر ويم اللهم ربنا أنزل علينا ما عائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيتا منك لرزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكثر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا نَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِيكم تأن ترى طيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ